I <laughs> <laughs> عود الاتحادى صفي قلوب بالايادي يا الخصم يحتار خد دورك يا حربي وواصل الدنيو خد دورك يا حربي وواصل شجعوا دا الاتحادي صبقوا له بالآيات شجعوا دا الاتحادي صبقوا له لك العصر وبدل الجنب ها لك العصر <تصفيق> <تصفيق> يا موضع التقدير يا موضع التقدير الاتحادي صف قلوب الايادي شجعوا الاتحادي صف قلوب الايادي لك الامل لا زالي انا اللي صنعت العيد الحب لك يكبر في كل يوم اكثر الحب لك يكبر في كل يوم اكثر في قلوب انا ويسير في قلوب انا ويسير ively luckily ically Ads ically ётся